بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّن ما تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ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 وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها.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 حتى إذا ما جاءوا ها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أيشهد عليكم سمعكم وَلَا أبصاركم ولا أبصاركم ولا جلودكم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 وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقِضَى لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ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 ذلك جزاء وعذاء الله النار لهم فيها دار الخلد لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس نجعل هما نجعل هما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُ وَأَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أَحْسَنُ قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَن أم يَأْتِي آمِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وما ربك بظلام للعبد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا وضع إلا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيِ قَالُوا آذَنَّاكَ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ وَاظُنُّ مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصَ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرأ مسته لا يقولن هذا لي لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة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 من أضل من من هو في شقوق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق